فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَطْمَئِنَّ مِنْهُ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ولكن أكثرهم لاحقا